Mm-hmm. <laughs> mm-hmm. <laughs> شفيع الخلائق خير الانام عليك الصلاة عليك السلام يجيبك ربي لما ترتجي فانت المشفع يوم القيامه شفيع الخلائق خير الألام عليك الصلاة عليك السلام يجيبك ربي لما ترجين فانت المشفع يوم القيام شفيع الخلائق يا اونتاني لي شفيع الخلاقي خير الانا عليك الصلاة عليك السلام تفيع الخلائق خير الأنام عليك الصلاة عليك السلام يجيبك ربي لما تردقي فأنت المشفع يوم القيام ايه ري ايه بهذه الرِّحَابِ لديه دعاء له مستجان وَأَنْتَ الحبيب نبي الكتاب حفلت الدعاء لهذا المقام وحوضك طهر به السبيل لكل طاقات بما علي ولا للتضانات بها السبيل فذاك السبيل عليم حرام فيهم سلايق فيهم خلاج شفيع الخلائق خير الأنام عليك الصلاة عليك السلام شفيع الخلائق خير عليك, عليك السلام وتدعو وترجو بطول السجون لربك حتى يقيم الحدود لكل الخلائق يوم الزحام فيقبل ربي منك الرجاء ويبدأ يوم الحساب القضاء فإما نعيم بنور الرضا وإما شقاء بنار الظلاح شفيع الخلائق شفيع الخلائق شفيع الخلائق خير الأناق الصلاة عليك السلام عليك الصلاة عليك السلام عليك الصلاة عليك السلام عليك الصلاة عليك